صوت القدس من غزة ليش نتجت الجول لي ليش ليش نجيش مليون جيش ليش نتجت الجول لي ليش ليش نجيش مليون جيش احنا أهل وعزوة يا خي نجسم بيننا رغي في العيش قل لي ليش ليش ليش ليش نجاتل قل لي ليش صوت القدس من بزة ليش نرفع الفرايا واحنا علمنا علمنا واحد ليش نرضى نرضى الوشايا من حق ونجاح ليش نرفع الفراية واحنا علمنا علمنا واحد ليش نرضى نرضى الوشايا من حق بغز الشيطان بسم الله يا وننسى اللي كان الشر قوم الشيطان بسم الله وننسى اللي كان الشر طيب. دمك هو دمي ووريدك وريدي همك هو همي idak wa gidi lama ku اذشيطان بسم الله يا من سلكان الضوء والشر بسم الله سلكان قلبي في صدري ينبض جوا سرك هو سر يا أخو يا سرّك أنا قلبي في صدري ونضط جوا صدرا سرّك هو سرّي وسرّ يا أخو يا سرّك إلقا بقولها قبلّك لو شو كا رجلك رجلّك إلقا بقولها قبلّك لو شو كا رجلك من طين أصلي وأصلاّك حي. صوت القدس الشيطان بسم الله يا خير وننسى اللي كان ونطوي الشر خير بسم الله يا خيط. وننسى اللي كان الشر خير قولي ليش ليش